صلة خاصة بين الرب وعبده أريد أن أتعلم الصلاة يا أبي إذا تعال معي إلى المسجد لصلاة الجمعة حقا يا أبي ما أعظم سعادتي لأنني سأكون من المصلين